و and the I... فلما ذكر الله عز وجل صفف نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبدا أحد من رجالهم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله من شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وهذه كانت لما كانت هذه أعظم منة من الله عز وجل على عباده وهو سراط الله وسلامه عليه الرحمة المعدة والنعمة المجدد كما قال جل وعلى الله وقال انه سلاك الراحمة للعالمين الله عز وجل للميه صلى الله عليه الأرض أما الله عز وجل العباده الله عز وجل العباده أن يجبهوا على هذه النعمة دي. ذكر كثيرا فقال عن صر جل يا أيها الذين اذكروا الله ذكر كثيرا وأصيبنا. أي اخبروه على هذه النحلة العظيمة التي أدعم الله عز وجدها لها. وأن صاحب الله صلى الله عليه وسلم فنا في عند, عند البخير واسلم من حديث جليب المطعم عن عد أبي الحديث محمد بن جبيب ابن مطعو عن أبيه جبيب ابن مطعو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ لِإِسْمَاهَا فَأَنَا أَنَا مُحَمَّدْ وَأَنَا أَحْمَدْ صلى الله عليه وسلم وأنا الناحي الذي ينحو الله الذي ينحو الله الذي وانا الحاشر الذي يشرف الناس على قدنيه وانا العاقب الذي انا بي بعدها صلى الله عليه وسلم هذه كلها كانت اسماء النبي صلى الله عليه وسلم هو الاله الذي اسماء فأنا محمد وانا احمد صلى الله عليه وسلم وأنا الناحي الذي ينحو الله بها المفرد وانا الحاشر الذي يشرف الناس على قدنيه وَأَلَى الْعَامِ الذي الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ هذه صفحة صلى الله عليه وسلم لذلك أمر الله عز وجل عباده المنين أن يشبه الله زكره كشيراً لأن الله قاله على هدام ببعشة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال يَجَدْ عَنَا يَا أَيُّ أَيُّ الَّذِينَ لَمَنْ يَجْبُوُوا اللَّهَ زِكرٌ كَشِيرٌ وَزِكُّهُوَ أَجْرُ الْ كما ذكر يابن يا عباس نصي صلوه تعالى عنه, عنه في رواية علي ابن, ابن طلحة عنه قال إن الله تعالى لم يفعل على عماده فريضة إلا جعل لها حداً إلا جعل لها حداً آآ آآ تنتهي إليها ثم عفر لها في حالة العزر غير الزكري غير الزكري فإن الله تعالى لم يجعل له ينتهي إليه ولم يعظل أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله والله نبه في الأحوال فقال جل وعلا أفكر الله قياناً ومقروضاً وعالتهم لهم يقول بالليل والنهاء وفي البذل والبحر والسفر والحضر والغنى والفرق والسقر والصحة والسر والعالية وعلى هذا من أجمع التي ذكرت على ابن عباس الله عليه وسلم عنهما والتي يقتضم الله جل وعلا أن خصر من بيت السابق للعبادات لماذا أجعله حقًا منتهي إليه جل على يا إلهي بذلنا منذكور الله لكم الكثير ولماذا لماذا أجعله حقًا منتهي إلى النوسف؟ جدا على الإنسان هاي أستطيع أن تفكر الله سبحانه وتعالى في إيادك وفي ذهابك وفي حليك وفي وفي يعني صحتك ومرضك وفي غناك وفي فقرك وصحك ويعني شبابك وحرامك. لا يعني يخلك الشيء من ذلك. من ذلك الحديث مسلم هو نسلم في صحيح. وما سمعتموه هي بالامس ولا ولا بس من اعادتي ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه على جبل على جلدان جلدان جبل على بعد اما يعني مسلمة ليلة من المدينة نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا جودان سبق المفابدون قيل ومن مفابدون يا رسول الله, الله, الله صلى الله عليه وسلم قال الذاكرون الله كثير من ذاكرات والمفابدون في اللغة المفابدون فرض وفرض وفرض أن إذا اختصوا بشيء عنه عن غيره فانفرض وهؤلاء يا اخوان الذين انفرطوا عن المسلك عن الناس, وفحان الناس جميعا وصدقوهم هم ازال جنونهم و هذين يا ايها الذين امنوا الله حديثا كثيرا و من جزاء من جزاء عميق كما ذكر في الايه الاخيره اسوره البق في الحديث من في نفسي ذكرتم في نفسي مصطفى ومن ذكرني في ملأ ذكرو في خير أي نعمة الله وأيهم يعني منة من الله عز وجل هذه منه ومع كون هذه العبادة عبادة عظيمة جدا لكن الكثير من يرفض فيها يعني من هذا بالأذكار العطر والصراوات. ذلك يعني افطار الصباح في افطار المساء واذكار الدخول المنزل والخروج من المنزل واذكار دخول الخلاء من الخلاء ويعني اذكار يعني مجلسه مجلسه في الوالد لاهلي ونحن فقط فيكون لو بسيط من هذه الاله وانا فقط, فقط كان سلف رحم الله تعالى لهم في ذلك لهم تحول عجيبة جدا منو من الذي كان هر... الله جل في أكثر من من, ألف... من في يوم الذي كان يجاوز هذا هذا هذا العدد والله وعيت و... وليس ميزنا وعيت الله في هذه الأيام في هذه الزمن من يستطيع أن ليس ميزنا لكن وعيت يوم غيبي كيف استطيع أن بفضل الله سبحانه وتعالى أن في اليوم خمسة عشرة أجل؟ خمس عشرة ألف فضل الله سبحانه وتعالى، خمس عشرة ألف رصيحة والله في في في يوم واحد. هذه من المعطى وياي وذلك فضل الله يعطيه من هي سبحانه وتعالى. لكن آه آه كما قال كما يعني قال جاءوا تنبأ برب العالم عال قتيل تأتي عزاءه وتأتي عال وتعقم في عيد السرق وصيراها وتصور في عيد العظيم العظائم الله هذه من المعطايا وعندة المجيلة في سنن يقول الدنيا إلى صلى الله عليه وسلم عليه إن المعونة من الله على قدر المؤونة إن المعونة من الله على قدر المؤونة أي على قدر همتك وعلى قدر بذلك وشدك واجتهادك تأتيك معونة الله سبحانه وتعالى الناس من همتهم آآ يعني آآ يعني تحلق في آآ في السماوات العلم فهذا فيه من المعونة التي تبليهم هذه كما النبي صلى الله عليه وسلم عن يده والعالم سلمان رضي الله تعالى عنه وقال بمكاد الإيمان في السورية أي في السماء لا رجال من من فارس سلمان رضي الله عنه الذي تترك الضياع وطارك وترك أموالاً بديده، وترك بلده، ومطناه بلده، وهاجر وترك حتى يبحث عن الحقيقة، حتى بلغه الله عز وجل هذه وصل الله عليه وسلم وسلّم هذه من المحبية، والأم كذلك كما كما قال القائل يومي تهيب صعود الجبال يعيش أبد الذهب بين الحفر، يا ليت أنتم مدركو باهلكم كثيرون، فصدقوا بالحق واصيّسوا. لاس ياما في أنهما هذه المقطعين أن هما هذه الأقاط أحبوا القاط إلى عن صدر وسبحوه بكرة وأصيلة والكرة أكبر وقت في أول النهار والأصيلة مرفوض من بعد العصر ويستند إلى إلى المورب كما قال أقل الجباري وغيره من علم ابن بني المسبحوه بكرة وأصيلة لاس ياما في هذه المقطعين وفي هذه الأقاط هناك تغيير يكشف الله عن صدر ذا في, في, في, في, في, في, في الكون وهي تغيير الليل إلى النهار وتغير النهار إلى الليل وفي هذا التغيير إلى وهذه النعم التي هي أداد الشيء على قراطه سبحانه وتعالى وعلى عظمته وكبريائه فالله جل وعلا الحكمه من نباته أن يخطوه فيها, فيها ويشمع ويشمع مصيرة في هذه الألقاط ويشمل طبه تعالى ويشمل طبه تعالى وسبحه فكرة وصيلة ويشمل طبه لك العصر وصلاة الفترة أما تم صرات العصير فطفوا على وعلا فكرة في كتابه حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله يقال فيه المتابة عن في صلواته كما نفس الصلاة العين أنه, أنه في المطارقات حين حين شبابه المشكور في يوم الأحزاب عن الصلاة فقد عن الصلاة المسطى صلاة العصير لأنه قبوه وغيوته ونار إذن عليه الصلاة الصلاة حافظوا على الصلاة على حافظوا على الصلاة في الصلاة الوسطى فإنهم بذلك هي صلاة العصر والوسطى هنا يعني الفضلة لأن الأوسط في لغة العرب هي بمعنى الخيار وهذا هو الصحيح في تفسير الآية وأما صلاة الفجر كذلك فالله جل على أمر بها وهذه العبادة وليها فقال جل على القهان الفجر إن الفجر الفجري كنشوفها. إذن يتأكد تلكم في هذه الأنقاط ولذلك هنا يتأكد أشخاص الصباح والمساء يتأكد كذلك وعرضت على صلاة العصر وعلى صلاة الفجر وأن المنبي عليه الصلاة والصلاة يقول كذلك من صدى البعض لن يدج من صدى البعضيني دخل الجنة من صدى البعضيني دخل الجنة صلى الله عليه وسلم ونحجو يا رؤون مسلمين <تصفيق> الله كتب لخرجكم من الظلمات إلى الموم وكان منهم من رحيمها كان هذه الجملة كذلك كان هذا تعليم لمن قبلها هو الذي يصرد عليه وفروق يا أيها الذين آمنوا كذلك إذا سمعت الله جد العالى ويصرده في خطابه يا أيها الذين آمنوا فلكد أن تعلم أن ما يقول الله جل العالى هو من مقامات الإيمان ومن مقتضيات الإحسان إذا يقول يا أيها الذين هم رضون الله فيك بكثيراً أنه ما كذا ينبغي أن يكون المبينون أن يكونوا على هذه الحالة أن أن أن من الأكثر من ذكر الله عز وجل أناء الليل وأطراف النهار وستبحوه بكرة واصيلة كأنه طوار أسفل لماذا؟ على النعم السالفة وعلى النعم التي أسبق التي أسبقها الله عز وجل على عباده ومن هم الذي يصدي عليكم وملائكتهم وصلاه الله عليه وسلم هذا كان أول الإمام البخاري عن الإمام أمي العالية الـ الـ الـ الكبير، محب الله تعالى يقول صلاه الله تعالى على سلام الله عليه وقيل هذا الرجل أول والوجه الثاني أن, أن يعني هو الذي صلى عليكم يعني صلاته رحمته ولا بد بين القولين لأن الثناء يتضمن الرحمة والرحمة يتضلك متضمينة والرحمة كذلك متضمينة للثناء إذا من الوجهان صلِحام هو, هو الذي يصلي عليكم فناله عليكم كما قال أبو العالية أو أو يعني هو هو الذي يصلي عليكم أي ينالكم كما قال غير الوجهان صلِحام هو الذي يصلي عليكم وملائكته ملائكته وصلاط الملائكة تعالي ملائكتك وهذا وهذا أجمل هنا مفصل في صوت غافر الذين يحملون عرشهم حولهم مستحقون الحمد بالنبي ويستغفرون لذلك أنه مردان وصحتكم إلى الشرق الرحمة المعلمة فأغفر لذين تلكوا أن ترعوا سكوين فوقهم عذاب الرحيم ومنى ودخل جمعات عادل الحلاتي وعطهم المصاحبين وقعدائهم وأزواجهم وقلبياتهم إنك أنت العزيز حكيم وقيم السيئات ومن منتق يوم الهدين من فقط رحمتك وذلك هو الفرسن العظيم إذن, إذن هو الذي يصدق عليكم وملائكة وملائكة يدعون الله لكم كيف سخر الله عز وجل من وهم الـ الـ الملائكة وحمل العرش وهو أقرب ال ال هم أقرب الملائكة إلى عز وجل كيف سخر الله عز وجل هذا الاستخفاف لأعمال والدعاء وللدعاء لنا؟ هذا قال جل وعلا وهو النبي عليه وسلم وملائكته ليخرجكم من عبودي إلى الله وصلامه ورحمة الله ورحمته بكم كذلك الدعاء الملائكة من أعظم أسباب خواجكم من الظلمات إلى هم لمن لم الدعاء فعناية الله عز وجل بإدارته ورحمته سبحانه وتعالى بهم وتسخير الملاهيك للدعاء لهم هذا هو السبب لخروجكم من الظلمات إلى هم خروجكم من من ضرمات ال من ضرمات الضلالات إلى نور هم إلى إلى وان يعني الظلمات دائما مجموعه في في كتاب الله والنور مفرد كذلك في كتاب الله كما في هذه الآية الايه فجعلت الظلمات الى نور وكما في في يماثلتها وكما في قول تعالى فيها في فيه اوائل سوره الانعام الحمد لله الذي خالف الصداوات والارض وجعل الظلمات والظلمات مجموعه والنور مفرد وجمع كلمه الظلمات للدلالة على تعدد طرق الضلال وتعدد سبل السجول الغواية فهي ليست طريقاً واحدا شرك بالله والله عبادة الله والله جل وعلا من الصرم والرسل والحجم والقبور والضهيحة والمعاصي وكلها الظلمان ثلثان بعضها فوق بعضهم أما النوف هو الحق طريق واحد ليتعدد وهنا جهده مفرد في إدار الله جل وعلا وسط الله سجلنا وجل أن نبي موسى وعليه الصلاه والسلام وعلينا انه جاء بالكتب من ذلك فقلت له على وانك واياني او اراقبك ذلك او حملنا عليك في اواخر الشؤان وكذلك او حمل عليك من من هنا ما كنت تتدين من الكتاب ولا اله ولكن جعلناه امرا نهدي من نشاء من الذين وانك تهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له في السماوات وما في الأرض غلاب إلى الله تصفيم الظلم هو الذي يصدر عليكم ومع الله يخوتكم من الظلمات إلى النور وكان للمؤمنين رحباً صحفاً اتفقنا على أن الفعل إذا نُسب في الله على السعودة فإنه يتجرد عن السمام فكان فعل ماضي لكن هذا فيه, فيه هذا إذا نُسب إلى الفضل إذا, إذا, إذا نُسب إلى الله عز وجل. كان ولا يزال سبحانه وتعالى بالمؤمنين وحیما سبحانه وتعالى، وعند على دوام التصرف له عز وجل على على دوام ورحمة الله عز وجل بالمؤمنين هنا وكان بالمؤمنين وحیما، وضحیه اسم بن بن بن بن الله عز وجل، ووصية مبلغا على ود على عظمة ورحمة سبحانه وتعالى بالمؤمنين. فهو رحمة سبحانه طلع رحمة وعمة للخلائق جميعهم رحيم خص المؤمنين رحمة خاصة وكان المؤمنين رحيمين رحمة, رحمة خاصة وفقهم أهدافهم وسددهم لهم وحيدهم وثبتهم حتى وصلوا برحمة وفضل وجوده إلى داب السلام وكان بمؤمنين رحيمين في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا أهدى وعلم ووفقهم وسددهم لهم وأحاطنا بفضلهم منهم ووجودهم كامن وفي أثواب كذلك اسكنهم في المنازل أن المنازل أنها الأنيقات نعم ووال يعني والديار يعسىها في الجنات الله عز وجل وكان وحينا من المؤمنين وحيدا تحيتهم يوم يلقونهم سلام تحييتهم الضمير عضونا. تحييد تحييد المؤمنين. والتحية هي ما يقابل به القادمة. فيحيى بألفاظ يعني يدعى من أصلك التحية بنائي من قول حياة الله. يعني دعاء يعلم بالحياة. فالتحية تحييتهم يوم يلقون يوم يلقون الله سبحانه وتعالى سلام. ولله ما أعوذ من أجيب. ولذلك ما أجلها من تحيه، لأن هذه التحيه حين يدخلونا الجنة يسلم الله عز وجل سلاما سلاماً قولاً من رب الوحيد وحين يسلم, وحين يسلم الله عز وجل عليه بذلك فهذه أمنة النوم من كل شيء أماماً سلام سلام الله عز وجل من الـ الـ الـ الـ الـ الـ من من من من مكان يخافونه ومن مكان يحضرونه وسلامه الله عز وجل من الآفات ومن النقص وجرد أن يسمعوا ذلك تحياتهم يوم قد نوح السلام وجرد أن يسمع ذلك آمنه آمنة من الله عز وجل أن يعذربه الجلالي أبدا إذا قالوا إذا سلم عليه لا يغتسلون بذلك تحياتهم يوم قد نوح فعبره مجرم الكريمة في مستفيه في البوزي معنى وذكرنا أن اللغة إنما يعبر بها عن المحسوسات أو عن المدركات أو عن ما تتخيله النفوس فهكذا اللغة تستطيع أن تعبر عن ترى أو تسمعه أو يتبارض عليه خياله فلما كانت الجدة العالم فيها المال مع ولو في السمع ولا خطر على قلب بشر جاء التعريب عن الخنة وعدرهم أجرهم الكريم هذا الإجناء أنه ليس هناك وصف اللغة يفي بحق الجنة دي. ولذلك لما لما تذكر الجنة يذكر بها مثل مثل الجنة التي من وعد أن تكون فيها هارم نحن غير هاسل وظهر من لبن لم يتغير طعمه وانهارهم مدخل من ناثة للشاهدين وانهارهم من عسل مصفى وقاله على سبيل المثل. لكن الذي في الجنة ما لعنه مباهد ونحب ولا فاطر وعلى ولا نشعر صلى الله عليه وسلم على مد جنة ويكون من أهل في الدمسي لعرف عليه الصلاة والسلام هو حريف في الصحيح كذا يسأل الله تعالى لأسألونا في النوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفرطها أعوش ورحمة الله صلى الله عليه على أن يبدل ما في الدرس وفي كما يطار الله جنه على إننا لي آمن الصالحات كانت له الجنة أطريف الدرسي نظرة نظرة ما, ما يعد مطيف عند أول قروم فيها لا يهورون عن أشياء بساك إذا أسكنت فيها أسكنت في الدرس الله عليه أن يولغنا وياكم إذا تخطف الدوس فأي شيء تشتكي بعد بعده في الدوس وفوقها عرش الرحمن سبحانه وهي ويا أوص الجنة أعلى جنة ولما تكون أوص الجنة أعلى جنة هي فجنّ هكذا كذا هي تلك القبة وفي مركزها وفي أعلى نقطة فيها في الفردوس فحيتهم يوم طول وسلام يا ايوان نبيه ان ارسلناك الشهد من الشيور والنذيور وانتفقنا بان الله جل وعلا لن يخاطب نبيه ابو سورة الله وسلم عليه بس ابدا ابدا الا على سبيل انخبار يخبر عنه حتى حين لا يخبر عنه كذلك سبحانه وتعالى محمد الله سبحانه وتعالى والذين معه لكن جميع الخطابات والداءات لا يوم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 توقير لله والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحاجهم ميتاً معلمتم الأصغر أصله رضي الله عنه عند أين سمعوا الليني فعلاً أصله أصلهما عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنهرهما رضي الله تعالى عنهما أن الله جل وعلا يقول الذين يصدون أصواتهم عند رسول الله وله الذين الله تحرضوا بجورهم الدبق لضيوفهم أجر عظيم <تصفيق> يا أيها النبي وأي منادات وأي يتوصل فيها إلى منادات الاسم ذات الاسم المحدّد بالـ واللام إنك لا تستطيع أبدا أن أن أن تنادي على اسم المحدّد بالـ ألف واللام إلا بهذه الصيغة يا أيها <تصفيق> الهادي النبي والنبي يعني وأي مناد مناد مفرد مبني على الضم والنبي سفر أو عطف بيان. يا عطف عطف بيان يعني خلا فعطف النصر عطف النصر إذا يكون فيه يا في حروف العطف. أما عطف البيان الذي يواد بي البيان عبد الله احمد فأحمد هنا احمد عطف البياني. فعطف البياني بيان. عطف البيان اللي يكون فيه عدد عطف لما يواد بي بياننا قبله. العالم أحمد فأحمد عطفه عطفه عطف بيد لكن عطف النسق الذي يكون فيه قروف جاء محمد وأحمد ماذا هذا عطفه عطف نسق الذي يكون فيه قروف العطف يا أيها النبي إن أرسلتناك الشاهد ومبشير ومبشير ومبشير أنا أراد الله الرجل على أن يعني شأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن أرسلناك سبحانه وتعالى هو الذي أرسله هو الذي أرسل فصوله بالهدى ودين الحق بيظهر الضعال الديني كله. إن أبصدناك شاهدا، إن أبصدناك شاهدا، الشاهد يشحب على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى تفرقوده في القلونية. ويشحب كذلك على أمتي وعلى أم جميعا. وكذلك جعلناكم أمة موسطة لتكونوا شهداء على الناس ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام شهيداً عن هذه الأمة سبحان الله أن تعلمون أن الأنبياء يشهدوا بعضهم لبعض فففمنح الله عز وجل هذا الشرف لهذه الأمة فجعلها تشهد على تشهد على جميع كلياتها لأنه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبياً هو هو العهد الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم فجعل الله عز وجل لهذه الأمة ما كانت عليه الأنبياء كان كناشوا بعضهم لبعض هذه أمة تشهد بأنبياء لا يجدون على جميعهم. حينما يُستدل كل نبيٍّ، البلا بأمته لا يستشهد بهذه هذه أمة. وهذه أمة تشعر لقبيه أنه بلغ الأمانة وأدى رسالة. ثم أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على هذه. إن هذه أمة وأنا أتشكل على الناس. ثم لا يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه بفضله وسلم بفضله ووجله وعندما كانت له صلوات الله وسلامه عليه. إن إِنَّا وَسَلْنَاكَ شَاهِرًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمُبَشِّرًا وب... ي... ج... ج... بعثته من بشارة لمن؟ لأهل اليمان للبع من المحبين ممن تبعوه على ممن استقاموا على الدين الستيح وحرق الله سبحانه وتعالى وصالوا خلف خلف إيمانهم وخلف ونب... نبيهم وإيمانهم ووديهم صلواته ربي وسلم مع ومبشرهم نذير بين النظارة والانذاب الإعلام والتحويف ونذير للكافرين الذين حادوا عن عبادة الله عز وجل الذين انصرف عن طاعة أوصيه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله بإذنه في وسراجا فيها وداعيا أو سراجا كذلك داعيا إلى الله النبي صلى الله عليه داعي التوحيد سبحانه وتعالى وداعيا إلى الله بإذنه بأمره والذي أمرك بذلك وداعيا إلى الله بإذنه أن بأمره لك لأن تقوم بواجب الدعوة وهنا تعلم فضل الدعوة وأنها وظيفة الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعذيب وأن الأتباع من من أخصص في القيام بواجب الدعوة الذي كان عليه أمي الأنبير على وصل ولذا أسلم الله عز وجل على الداعين إليه ثناء عظيم، فقال عز وجل من أحسن مقولا ممن دعى إلى الله وعمل صالحا من الناس خبز عند الله من هذا الداعي الذي دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا في إجابة التي أجاب الله في دعوته وعمل صالحا في إجابة وقال إنني من الناس خبز عند الله تعالى من الله عز وجل ودع إلى الله بإذنه، وسراج منيم وهذا موصى خص الله عز وجل ذميه النبي يوصي الله بالبرسنة، و... وأرسلنا سراج منيم، والله جل وعلا يقول وجعلنا سراجا وهاجا شمس التي تضيء. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه والسواجر نيراً أي ظهور أول الحق الذي جئت به هو بين الظهور كالشمس الصفعة الدكية فالحق الذي جئت به بين ظنوع مظاهر كما وفي في واضحة الله وكذلك نفهم من قوله وسراجا منيما، سراجا منيما أي ضياء تني لمن استضاء بضيق، وسراجا منيما يعني ضياء جعله الله عز وجل ضياء تني الطريق لمن استضاء بضيق لمن تبعك مني الله الطريق. ويفهم من هذا أن الناس قام للنبي أن أن أن الناس كانوا في قلبه. لم لا لا لا لا لا لا يهتدون به من هذه الظرومات ولا علم لهم يخرجون به من هذه الجاليات التي كانوا عليها حتى بعث الله عز وجل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فالناس قبله كانوا في ضلاله عمياء وجاهليه جهلاء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه فكان لهم كسر راجل أضاء اضاء لهم ذلك الدروب المظلمة أضاء لهم هذه الدروب المظلمة المتلائمة أضاء لهم بمبع سبعين و بمبع سبعين من من من البداية ومن النشاط هذا وصف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم عليه البداع إلى الله بإذنه والزواج مهرا وعندما وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم عليه. وظهرت القلوب بداياته الصلاة والصلاة ودلالتي من الناس وكان لهم كالسراج كسر المنين فاهتدى به اقوام واستطاموا على الحق الذي مرتديه وصالوا خلفوا صلوات الله وسلامه عليه وعصاهم وخلفوا اقوام ولذلك الهيئة التالية وبشر, وبشر الممكنين الذين استجابوا لك والذين استطروا بذيئتك واهتدوا بهداك وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً, وصره وصره فضلاً كبير. وهذا عمر الله النبي صلى الله عليه وسلم ومشفة الدينية لأن أمر من الله فضلاً كبيراً فضلاً مجمعاً وفصّرت الله جل وعلا في قوله والذين أمنهم عمروا الصالحات حديثين وضعات الجنّات لهم أما ما يشاءون عند ربهم ذلك لا هو الفضل كبيراً في الفضل كبير هو ما عده وطاقته، ما عده فيه أوضاع الجناد، وما تشهق فصهم، وما يعني ويرعون فيها ما في فيه. ما تشهق فصهم ويرعون فيها ما يدرعون، ورسوهم من بأمر من وهذا في شكل ما استقام على طاعته، واقتدى ووو واتدى ببداء، واستدل سنته، ووو وعمل الآخر الذي عن سنته وحاذ عن طيبه. فهؤلاء بدلهم أن يسعوا للصدع عن سبيل الله وللصدع عن طريقه ولذلك قال ولا تطيع الكافرين والمنافقين ولا تطيع الكافرين والمنافقين فيما من أقوال وفيما يجؤنك من أذى وفي كل أمر يصدعون وفي كل أمر عن سبيل الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين الله سبحانه وتعالى. ولذلك وهذا الأمر هو الذي جاء في أول هذه الصور. يا أيها النبي اتقناك. ولا تدر الكافرين والمنافقين. الله علينا حقيما. واتبع ما يوحى إليك بربك. إن الله كان بما تعملنا خميرا. سبحانه وتعالى. يبقى أمره نهاهم عن طاعة الكافرين والمنافقين. وامره باتباع الوحي منزل من السماء. وهذا هو الميزان الذي يجب ان يكون عندك دهنا. يلا الله جرعا لأكون لنبيه عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطيب لك فاعلم ان ما يتبعون اهو يعني في مقابل الوحي منزل من السماء الهواء والضلالة. افي حكم الجاهلية لأمون? ومن احسن من الله يتبعون من يطلعون. ولا تضعن من أو المنافقين ذكرنا بأن الكافر والكا... الكافر هو الذي يزهر الكفر ظاهر ومفتلا والمنافق هو الذي يظهر إسلام لكن... لكن... لكنه كافر وفاجر في برطي والجحد الجحد هو الذي يظهر الكفر لكن قلبه يستيفر الإيمان لكنه يبق يجحف كلا وجحد فيها استيطانات لها نفسهم ظلما وعروة قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض لصاحب ولا تطعي الكافرين والمنافقين ودع أذامنا، الله هذا الحكمة العظيمة لأن لما قال هو لا تطعي الكافرين والمنافقين قالنا هو ذلك أذام ودع أذامنا يعني اطلب أذامنا لا تؤذيهم فقط لا تتعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني منافقين ولا لأ؟ وأخبر حذيفة أم لا؟ حذيفة وضي الله عنه حتى كان عمر وضي الله عنه. عمر لم يكن يصلي على أحد إلا, إلا صل علي إذا صلى عليه حذيفة. إذا صلى حذيفة على وضمن صلّ عليه عمر لأن حذيفة وضي الله كان السنف النبي صلى الله. عليه كان أعلم عن المنفقين حتى كان عمر رضي الله عنه يأتيه ويقول له أشهد نقل الله سماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فاروح عمر رجل الثالث في هذه الأمة الملهم المحدث الذي كانت الذي كان ينزل القرآن يوافق عمر رضي الله عنه مختف عمر رضي الله عنه أبداً بكون خليفة وصول إليه صلى الله عليه وسلم عليه وأنه رجل الثالث رمى الله مسه فيه ومصاره وفتحه في الفطوح وان الله كسر بين اكاسر وهو واهل النبي قياسه وعلينا يذكر الى قضيف رضي الله عنه لا شك ان حسد من تبع الصحابه صلى الله عليه وسلم ولا توجد فينا من اول اول من غير ان الله من من طهر من البياع من خيانا من تتعامل معاملات ولا تفسد ولا تطعن لأن هذا جلب لهم لحضور دينهم، لأن هذا سلّح ضدهم إلى إلى إلى إلا حضور دينهم، وإحسان إليهم لعل, لعل هذا إحسان ضدهم إلى بعض الخير لو كانت عندهم خير كلام، عندهم خير في الوصول إلى ما كان معنا إلى, إلى ما في المقولين من الطلب، وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لك هذا معنا". كان في شيء إله، وكان عفو في شيء جم جل شر، ولكن هو كان, كان يعلم قبلهم، يعني يعلمهم بالأسماء، ولا في لحظة قوية. يحلم مع ذلك، أن نجاة النبي صلى الله عليه وسلم لي، فيه وتوكل على الله. وتوكل على الله. وليتوكل الله، فهو حسنًا، وتوكل على الله في كفايته لك فهو سبحانه وتعالى يكفيك أيام، فسيكفيك من الله وهو السبيل وتوكل على الله لماذا تتوكل على الله؟ معنى التوكل تكب إلى الله عز وجل. والنبي عليه والسلام سيد على والسلام المسلمين وأعظم من قولاً بهادر البلد العظيم وتوكل على الله لماذا، وكفى بالله وكيناً وكفى بالله وكيناً من ذكرة لأعمالك وكفى بالله هادياً لك وكفى بالله نصير الله سبحانه وتعالى وكفى بالله وكيناً سبحانه وتعالى وثبت عند عند يد في صحيح الحديثي أعطائي برساله قال لقيته عبد الله بن عبد العصر في الله تعالى من يعني عنه وعنبيه. فكنت له أخبره عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجد. إن وقال أجد والله إنه لما في التوراة بصفة فيه في أي. القؤين. يا أيها النبي إن أوصلناك شهيدا مبشرا ونذيرا وحير زمن. بالمين أنت عبد المنسوتي سميتك المتوكلة لست بفضل ولا غريب ولا سخاب من لا يدفع السيئة في السيئة ولكن يعفو يغفر ولم يقبضه الله حتى يكين به الملة العوجاء بأن يقول لا اله الله فيفتح بيئة عن العمية وأزاماً ثم قلوبا ولفاً هذا السبت المنية صلى الله عليه وسلم علي في الضوء والحديث هو الإيمان الخليم في صحيح سميت أن أتوكل هذا الشيخ بحديث بالعزة بالتركلي صلى الله عليه وسلم على وقته الضوء والعالم رحمه الله وبركاته صلى الله وسلم الله محمد